شبكة مزامير الدود تقدم. دين الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سيقول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 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ من يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عَلَى عَقِبَيْهِ كانت كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى وما وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رحيم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 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تاخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون